Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ahasibannas an yutraku ay yaquluna amanna ay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 ان الله غني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسنا الذي كانوا يعملون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلن لهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمننا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَئِن لَّمْ مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا مَن يَشَاءُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتبعوا سَبِيلَنَا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَن نحملَ خَطَايَاكُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يبتغون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم الفسنت إلا خمسين عاما إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وَأَصْحَابَ السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوفانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له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 أولئك يأسون من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا بودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوط إذ قال لقومه إن لكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم ما بِهَا بها من أحد من العالمين إن لكم لا السَّبِيلَ الرجال وتقطعون السبيل وتأتون وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا تنا اللَّهِ الله إن كنت من الصادقين قال رب صل على القوم المفسدين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 لن نجنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولم ما جاءت رسولنا لوط سيابهم بِهِمْ وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآخر, وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهمان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا وما كانوا سابقين، فكل أخذنا بذنبه.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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى هنا وإلاهكم واحد ونحن له مسلمون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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الآيات عند اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم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 ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتين لهم ولا يأتين لهم بعثته وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوق ما كنتم تعملون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 ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فان احيا فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا الله قل الحمد لله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 أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لم باجاء أليس في جهنم مخولا